حمين تنزل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب بالطول لا إله إلا هو, لا إله إلا هو إليه المصير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 ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمته وعلما فاغفر للذين, تابوا فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَقِهِ الْمَسِيئَاتِ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 اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا قلما اليوم, اليوم إن الله سريع الحساب وأذرهم يوم الآذفة إذ القلوب لدى الحناجر كظمين ما لفالمين من حمين ولا شفيع يضاع يعلم خاتم العين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير أَوَلَمْ يَسِيرُ فِي الْأَرْضِ فَيَوْضُرُ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِن قَضِي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 أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه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 وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعِبَادِ وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ ٱتَنَادَىٰ يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُمْ مِّنَ ٱللَّهِ مِن عَاصٍ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُۥ مِن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 وقال فرعون يا هامان ادبل لي صرحا لعلني ابلغ الاسباب اسباب السماوات فاطلع الى الهه موسى وا اني لاظنه كاذبا وكذلك زجنا لفرعون سوء وعمله وصد على السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب وقال الذي آمن يا قوم تبعون أهديكم سبيل وشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار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 وَأَنَّمَا رَدَّنَا إِلَى اللَّهِ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بالعباد فوقاه اللَّهُ سيئات مَا مكروا وحاق بِهَالِفِ فرعون سُوءُ الْعَذَابِ النار يعرضون عليها قدوة وعشيا ويوم تقوم الساعة ويوم تقوم الساعة أدخل آلاف رعون أشد العذاب وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا فيقول الضعفاء للذين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 وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم, ادعو ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أ تك تأتيكم رسوله بالبينات قالوا بلا قالوا فدعوا وما دعاء الكافرين إلا في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 هدوء وذكران لألباب فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لدادك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار, وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار ان الذين يجادلون في ايات الله بغير سلطان اتاهم بغير سلطان اتاهم إن في صدورهم الا كبر ما هم ببالغين فاستعذ بالله انه هو السميع البصير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 ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو, إله إلا هو فأنا تغفكون كذلك يغفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فاحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا اله الا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين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 ادخلوا ابواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين فاصبر ان وعد الله حق فاما نرينك بعض الذين نعدهم فاما بعض الذين عدهم او نتوفينك فالينا يرجعون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 فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رسلهم بالبينات فَرِحُوا بِمَا عندهم مِنَ الْعِلْمِ فَرِحُوا بِمَا ما مِنَ الْعِلْمِ يستهزئون بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ